زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فَآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير